في اتحامات وفرسان البطولات أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات قصود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات قصود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات وبات الضيم آسادي أغير أرهب العادي. وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي وبات الضيم أسادي أغير أرهب العادي وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي يا حراس أمجدي أسود الإفتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الإفتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أغير أرهب الجاني ودكوا كل خواني جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني أغيروا أرهب الجاني ودك كل خواني جيوش الكفر خائرة فلا تخشواها إخواني فلا تخشواها إخواني أسود الافتحامات وفرسان البطولات أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الافتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباسي إلى ساحل وغاسير بقلب ثابت راسي هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباسي إلى ساحل وغاسير بقلب ثابت راسي بقلب ثابت راسي اسود الاقتحامات وفرسان البطولات اعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات اعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات